بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيداه ما بعد ما زلنا نتكلم عن الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد فتحه بعد غزوة تبوك بعد غزوة تبوك بدأ الإسلام ينتشر أكثر وأكثر وبدأ الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا يعني جماعات حتى كان هذا العام يسمى بعام الوفود عام الوفود يعني العام الذي جاء كثير من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون ومن ذلك وفد بني حنيفة الذين منهم مسلم الكذاب ومنهم وفد طيء ومنهم زيد الخير الذي سبق ذكرهما ومن ذلك وفد كندا وفد كندا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة اسمها قبيلة كندا وجاء وفدهم وفيهم الأشعث بن قيس الأشعث بن قيس وكان وجيها مطاعا في قومه وجيها كانت له منزلة له وجه له درجة كان مطاعا في قومه ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأوا له شيئا طيب هذه عادة العرب قديما انتبه جدا عادة العرب إذا, حدثت إذا حدث لهم شيء مشكلة خلاف بين قبيلتين من قتل زيدا هؤلاء يقولون ما قتلناه وهؤلاء يقولون قتلتموه يختلفون يقولون سنذهب إلى الساحل أو إلى الكاهن ما معنى كاهن الذي ينظر ويقول إنه يعلم الغيب فيذهبون إلى الكاهن يسألونه هذا الكاهن ربما يكون صادقا ربما يكون كاذبا فهم يقولون سنختبره أولاً هكذا كانوا يعرفون فيختبرونه يفعلون شيئا أو يقولون شيئا مستتر بينهم ثم يذهبون إلى الكاهن يقولون يا أيها الكاهن جئنا إليك في مشكلة بين زيد وبين عمرو عندنا مشكلة ونريدك أن تحكم بيننا ولكن عندنا اختبار عندنا امتحان لك قبل أن نبدأ ماذا؟ يقول هناك شيء مستترس أنا فعلته من قبل إن استطعت أن تعرفه فأنت عندك خبرة وانت تستطيع أن تحكم بيننا وإذا لم تستطع أن تعرفه فلا نريد منك حكما طيب فيقول نعم أنت ذهبت في هذا المكان ووقفت خلف الشجرة وكتبت كذا أو فعلت كذا أو قلت كذا هذا من الجن فيقولون أن تصادق إذن احكم بيننا في المسألة فهمنا هذا يسمونه خبيئة خبيئة يعني شيء مستطل يخفونه لكي يتبين به صدق الكاهن فذهب وفد كنبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خبأوا شيئا وقالوا أخبرنا عما خبأناه لك نحن نختبرك قبل أن نسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال سبحان الله إنما يفعل ذلك بالكاهن هذا ليس لنبي هذا الأسلوب الذي تتكلمون عنه يكون لمن يكون لأهل السحر والكهانة ليس للأنبياء إن إنما يفعل ذلك بالكاهن وإن الكاهن والمتكاهن في النار إن الكاهن الذي يقول أنا أعلم الغيب أو الذي يكذب ويقول أعلم الغيب وهو لا يعلم كلاهما في النار هذا شرق ثم قال لهم إن الله بعثني بالحق الله أرسلني بالحق وأنزل علي كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله بعثني بالحق وأعطاني كتابا هذا الكتاب كتاب حق ليس فيه شيء من الباطل لا من أمانه ولا من خلفه فقالوا له أسمعنا شيئا من هذا الكتاب الذي أنزل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والصفات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرى سوره الصفات ان الهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكن يعني هدا ودموعه تجري على لحيته سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءه وهدا ودموعه تسيل على لحيته هو يبكي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن نراك تبكي نحن نراك تبكي أَفَمِنْ مَخَافَتِي مَنْ أَلْسَلَكَ تَبْكِي؟ يعني هو الذي أرسلك فلماذا تخاف منه؟ هل تبكي خوفا من من الله الذي أرسلك؟ إذا كنت تخاف منه فلماذا أرسلك؟ هكذا يسألون أنت تبكي خوفا منه؟ فقال له إن خشيتي منه أبكتني بعثني على صراط مستقيم في مثل حد السيف إن زغت عنه هلكت طيب كيف تبكي من إله وهو الذي اختارك وأجسلك إذا, كان إذا كنت أنت تبكي فماذا نفعل نحن وهو لم يختارنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعثني على صراط مستقيم مثل السيف صراط مستقيم مثل حد السيف إذا ملت قليلا هنا أو هنا أخاف أن أهلك لأن الطريقة مستقيمة جدا أخاف أن أهلك فيها قال في مثل حد السيف طريق مستقيم مثل حد السيف إن ضغت عنه يعني إن ضللت عن هذه الطريق هلكت ثم تلال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الإسراء ولئن شئنا يعني إذا شاء الله لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني إذا أراد الله أن يأخذ رسالة منك يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يذهب رسالة منك ويعطيها لغيرك هو قادر سبحانه بالذي اوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا لا تجد وكيلا يتوكل لك عند الله أو يسألك أو يسأل الله أن يرد لا إليك رسالة إلا رحمة من ربك تركها الله فضلا من عنده إن فضله كان عليك كبيرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألم تسلموا ألستم قد أسلمتم فقالوا بلى أسلمنا نحن أسلمنا نعم ولكن كنا نريد أن نفهم ما هذا فقال ما بال هذا الحرير في أعناقكم ما هذه الثياب من الحرير التي تضعون على رقابكم تعرف الحرير هو الثياب التي تحرم على الرجال وتجوز للنساء في الإسلام قال ألم تسلموا قالوا بلى نعم قد أسلمنا بلى يجاب بها إذا كان السؤال منفيا ألم تسلموا هذا سؤال بالنفي قالوا بلى بلى بمعنى الموافقة فقال ما بال هذا الحجير في أعناقكم وانظر هذا الحجير ليس من الحجير ليس من أصول الإسلام ليس من الصلاة والزكاة والحج والصوم وليس من هذا بل هذا من المسائل الفرعية ولكن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فعند ذلك شقوه وألقوه عند ذلك قطعوه وخلعوه عن رقابه هذا وفد كنده أما أزد شنوء فهم جماعة من العرب قبيلة وفد وفد أزد شنوء وكان رئيسهم يسمى سرد بن عبد الله الأزدي فأسلموا أسلم هذا الوفد وامله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني قال يا صلب أنت أميرهم في الجاهلية قبل الإسلام وأنت الآن أميرهم كذلك وامله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشقة قال خذ قومك وعد إلى بلدك وجاهد المشركين الذين هم قريبا منك الذين يلونك يعني الذين هم قريبا من بلدك ومنهم وفد رسول ملوك حمير جاءهم رسول من ملوك حمير وحمير هذه في بلاد اليمن هناك ملوك يملكون على اليمن في الأماكن المختلفة فجاء رسول من عند ملوك حمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وملوك حمير هم الحارث بن كلال ونعيم بن عبد بن كلال والنعمان قيل عين قيل يعني رئيس كلمه قيل عندهم كما كان ال كان الفرس يسمون اميرهم كسرى فكل امير يتامل عليهم هو كسرى وكان الروم كل من تامر عليهم يسمى قيصر اسمه قيصر كما وهكذا لا كما في مصر فرعون هذه فرعون ليست اسما ليست علما بل كل من ملك كان يسمى بهذا الاسم فرعون فهمنا وكل من ملك على الحبشة كان يسمى النجاشية النجاشي وله اسم ولكن النجاشي هذا لقبه ومن تأمر على اليمن كان يسمى قيلا فالنعمان كان قيلا لمكان اسمه ذير عين يعني هو ملك عليه <تصفيق> ذير عين ومعافر وهمدان وكان قد اسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك هؤلاء, هؤلاء الملوك أسلموا وأرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامهم فقط يعني ما جاءوا يسألون عن الدين هم مسلمون وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يخبروا بإسلامهم فهمنا فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحالث بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أنا أحمد الله إليكم الحمد لله أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أجد روم يعني إن رسولكم قد نزل علينا وقع بنا يعني نزل في بلادنا مقفلنا مقفلنا يعني وقت رجوعنا القفول هو الرجوع إن رسولكم قد وصل إلينا في وقت رجوعنا من أين في وقت رجوعنا من أرض الروم فلقيناه بالمدينة قابلناه في المدينة فبلغ ما أرسلتم به نحن قابلناه وهو قد بلغنا برسالتكم و فبلغ ما أرسلتم به وخبر أو خبر ما قبلكم ما ممكن قبلكم إذا أردنا بإسلامكم وقتلكم المشركين أنبأنا بأنكم أسلمتم وأنكم تقاتلون غير المسلمين وأن الله قد هداكم بهدامه إن أصلحتم وأطاعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفي الله صفي الله يعني اصطفاه الله واختاره من من الناس ليكون رسولا وما كتب على المؤمنين من الصدقة إذا فعلتم هذا أما بعد فإن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زرعة ابن إلى زرعة ابن ذي يزن تمام أرسل إلى زرعة ابن ذي يزن هذا ملك آخر إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا طيب أنا أوصيكم برسلي خيرا صلى النبي إليهم رسلا يعلمونهم وهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعكبة بن نمر ومالك بن مره وأصحابهم وبعض أصحابهم ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجمعوا ما عندكم اجمعوا ما عندكم من الصدقة يعني فإجمعوا ماذا زكاة المال المال أو زكاة المال تجمع مثلا في اليمن تجمع زكاة المال من الأغنياء فأين تذهب تقسم على الفقراء الذين هم في اليمن فإذا بقي شيء بعد التقسيم إذا بقي شيء أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه أموال الزكاة تمام إذا بقي شيء أُلصِل إلى بيت المال، لماذا؟ لأن بعض الأماكن يكون الأغنياء فيها قليلا والفقراء كثير، فإذا جمعت الزكاة لم تكفي لكل الفقراء. فعند ذلك نأخذ من الزكوات الأخرى نكمل هنا. طيب هذا بالنسبة لماذا للزكاة؟ أما بالنسبة للجزية، الجزية التي التي يدفعها المشركون. إلى المسلمين فتلسل إلى بيت المال، تنفق أيضا هكذا أما الغنيمة فالغنيمة تقسم بين الجيش إلا خمس يعني تقسم أربعة خمس يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفق النبي من هذا الخمس على نفسه وعلى الفقراء والمساكين واليتامى وعلى ابن السبيل فإن الفقراء والمساكين وذو الكربة من أقالبه أو من غيرهم وعلى ابن السبيل المسافر هذا خمس النبي واربعه أخماس تقسم في الجيش فقال اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وأبلغوها رسلي واعطوها إلى الرسل الذين أرسلتهم إليكم وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا لا أريد أن يعود معاذ إلا وقد راضيا يعني نعم أعطيتموه كل شيء وكان كل شيء واضحا أمامه ثم قال أما بعد فإن محمد صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالكا إن مالك بن مرع الرهاوي قد حدثني أنك قد أسلمت من أول حمير هذا مالك قد أخبرني مالك هذا من أصحاب النبي الذين أرسلهم إليهم قد حدثني أنك قد أسلمت من أول حمير يعني من أول الناس الذين أسلموا في في اليمن وقتلت من المشركين يعني وبدأت القتال مع المشركين من أول المسلمين في اليمن فأبشر بخير واملك بحمير خيرا أنا أأمرك أن تكون أميغا جيدا على قومك ولا تخونوا لا تخونوا العهود ولا تخاذلوا لا تخاذلوا يعني إذا حدث قتال مع بعضكم يعني إذا جاء قوم من المشركين يقاتلون بعضكم فلا تتركوهم فليجتمع الملوك الآخرون مع إخوانهم من المسلمين ويساعدونهم ضد من ضد عدوهم فلا تخاذلوا يعني لا يخذل بعضكم بعضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مولى غنيكم وفقيركم النبي هو مولى الغني منكم هو مسؤول عن غنيكم ومسؤول عن فقيركم وإن الصدفة أموال الزكاة نحن قلنا النبي يأخذ فقط من الغنيمة غنيمة الجهاد أما الصدقة التي هي أموال الزكاة فلا يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ منها قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب فقال وإن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآملكم به خيرا إنه قد بلغ الخبر وحفظ الغيب فأنا آملكم به خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير أما همدان فهذه قبيلة من قبائل العرب فمنها وفد همدان وفيهم مالك بن نمط مالك بن نمط جاء مع رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا مجيدا كان شاعرا قويا جيدا طيب فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك فقابلوا النبي بعد عودته من تبوك بقليل عليهم مقطعات من الحبرات اليمنية والعمائم العدنية طيب عليهم مقطعات يعني قطع ليست أثوابا كاملة من الحبرات اليمنية حبرة اليمن ثياب يمنية كاملة والعمائم العدنية عمائم عمامة من عدن, عدن هذا مكانه في اليمن وقد أنشد مالك لرسول الله وقف مالك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينشد شارع يقول حلفت برب الراقصات إلى ميناء صواضر بالركبان من هضب قجددي حلفت هو يحلف برب الإبل الراقصات الإبل لا ترقص الإبل عندما تمشي تهتز فهو يقول كان الإبل ترقص حلفت برب الراقصات إلى منا يعني برب الإبل المتحركه إلى منا هذا موضع عند الكعبة عند في مكه سواضر بالكفان من هضب قلددي هذه الإبل صادرة يعني قادمة بالركبان بالرجال الذين يركبونها من هضبه الهضبة هو المكان المرتفع المستوي الجبل يكون مرتفعا ليس مستويا من فوق فهمت؟ أما الهضبة فهي مكان مرتفع ولكن مستوي يمشي الناس عليه صاضرة بالركبان من هضبة خضري من هضبة هذه الإبل تأتي تحمل ركبانا من مكان اسمه غضبة كردت، كردت اسم المكان. طيب على أي شيء يحلف مالك قال بأن رسول الله فينا مصدق. أنا أحلف بالله الذي الذي خلق الإبل التي تذهب إلى منا وهي تحمل رجال للحج أو للعمرة. أحلف بالله بأن النبي صلى الله عليه وسلم فينا مصدق. رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي هذا رسول صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله سبحانه من عند ذي العرش وهو رسول مهتدي كلمة مهتدي ليست في بعض النسخ ولكن اكتبه رسول أتى من عند الله من عند الله سبحانه مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها ليس هناك ناقة تحمل فوقها أشد على أعدائه من محمد لا توجد ناقة تحمل أحدا أشد على أعداء محمد صلى الله عليه وسلم منه يعني هو أكثر الناس شدة على عدوه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قومه الذين أسلموا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق همدان قال نعم الحي همدان نعمل حي هم نعم الناس ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد هؤلاء هم مسرعون إلى النصر هم أسرعوا إلى نصر الدين وصبروا على الجهاد وأصبرها على الجهد القوة ومنها الجهاد في سبيل الله وفيهم أبدال وفيهم أوتاد فيهم رجال يعني بدلا من الذين من غيرهم فيهم أوتاد فيهم رجال ثابتون فهمنا وهذه اللواية فيها شيء ولكن يعني هذه اللواية مدح النبي لهم بهذا المدح هم أسرع الناس إلى النصر وهم أصبر الناس على الجهد والقوة وفيهم رجال ثابتون مثل الوتد هذا الكلام مدح لهؤلاء القوم فهمنا وال والمحققون يقولون إن هذا إسناده منقطع يعني هذا ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وليس مسندا إلى صحابي الانقطاع عندما يكون الحديث وصل إلى التابعي ومن ذلك قبيلة تجيب هذه قبيلة من كندة نحن رأينا وفد كندة من قبل هذه قبيلة تجيب وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تجين وهي قبيلة من كندة جاء منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من هؤلاء القوم ومعهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أموال الزكاة التي فرضت عليهم فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم مثواهم فنح بهم النبي بإسلامهم وبالتزامهم وأكرم النبي مثواهم يعني أكرم مجيئهم إليه وقالوا يا رسول الله إن سقنا إليك حق الله في أموالنا نحن جئنا إليك بحق الله في مالنا من الإبل من البقر من الغنم من النقود سقناه إليك يعني حركناه وجئنا به إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوها لا أريدها هنا هل أعطيتم فقراءكم منها قالوا لا نحن جمعنا أموال الزكاة وجئنا بها كاملة قال لا ارجعوا بها ارجعوا بهذه الأموال فأعطوا الفقراء من بلادكم أولا ردوها فقسموها على فقراءكم فقالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا نحن أعطيناهم نحن أعطينا الفقراء وهذا هو ما زاد على عطاء الفقراء. فقال أبو بكر يا رسول الله. أبو بكر قال يا رسول الله ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا. هذا غريب يعني ما جاء إلينا وفد من العرب مثل هؤلاء القوم. هم جمعوا الزكاة وأعطوا للفقراء منهم ثم جاءوا بالباقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهدى بيد الله فمن أراد الله به خيرا شرح صدره للإسلام يعني هذا بتوفيق من الله تعالى فمن أراد الله تعالى به خيرا فإن الله يفتح صدره للإسلام وجعل هذا الوفد وفد تجيب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فزاد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه بدأوا يسألون النبي عن القرآن ويكسرون السؤال ما هذا وما الذي نزل وما معنى هذه الآيات ويحفظون القرآن ويسألون فازداد النبي حبا فيهم ازداد رغبة فيهم ثم أرادوا ان الرجوع إلى أهلهم أرادوا أن يعودوا إلى مكانهم في كندة طيب فقيل لهم ما يعجلكم؟ يعني لماذا أنتم مستعجلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تبقوا قليلا لماذا تستعجلون فقالوا نرجع إلى من ورائنا يعني نحن مستعجلون لأننا نعود إلى قومنا الذين تركناهم في بلادنا فنخبرهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقائنا إياه وما رد علينا نريد أن نعود لكي نخبرهم بما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبما رد علينا ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه جاءوا إلى النبي وودعوه يعني سلموا عليه لأنهم يذهبون فأجازهم صلى الله عليه وسلم بأفضل ما كان يجيز به الوفود أجازهم يعني أعطاهم جائزة بأفضل ما كان يعطيه صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم هل بقي منكم أحد يعني هل بقي منكم أحد لم يأخذ هدية أعطى هدية لكل واحد. هل بقي أحد لم يأخذ قالوا نعم بقي واحد غلام صغير تركناه هناك عند عند رحلنا تركناه عند الغنم عند عفل عند الإبل في رحالنا هو أحدثنا سنا هو أصغرنا سنا فهو خادمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوه إلينا يعني اذهبوا إلى لحالكم ثم أرسلوا الغلام إلي لكي يعطيه جائزة أيضا فانصلو فأقبل الغلام فقال يا رسول الله انا من الرهط الذين اتوك انفا فقضيت حاجتهم انا من الجماعه الذين كانوا عندك وانت قضيت لهم حاجتهم فاقض حاجتي اعطني حاجتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما حاجتك يعني ما الذي تريد قال انا من القوم الذين جاؤوك واعطيتهم الهدايا ف أعطني هديتي. قال ماذا تريد؟ قال ماذا أريد؟ هو أصغرهم سنًا. يعني من جانب السن هو أصغرهم. قال ماذا تريد؟ ما حاجته؟ قال حاجتي تسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. أضع الله لي أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل الغنى في قلبي أن لا أطلب مالا من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه طيب ثم أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ثم أعطاه النبي جائزة هدية كما أعطى لكل واحد من أصحابه الذين كانوا معه فهذا هذا الغلام الذكي أخذ هديتين أخذ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مالا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ومن الوفود أيضا وفد ثعلبة وفد ثعلبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة, جاء أربعة منهم من هذه القبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكرين بالإسلام فسلموا عليه وقالوا يا رسول الله إن رسل من خلفنا من قومنا نحن رسل لقومنا نحن جئنا بدلا منهم ونحن نسلم أمامك ونحن نائبون عنهم يعني الذي نقوله نحن نتكلم بلسان قومنا ونحن مكرون بالإسلام وقد قيل لنا إنك تقول لا إسلام لمن لا هجرة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم والتقيتم فلا يضرق قال وصل إلينا أنه لا يجوز الإسلام بدون هجرة ونحن في بلادنا فإن لا نهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم يعني أي مكان كنتم واتقيتم احتقيتم الله سبحانه فلا يضركم يعني لا بأس إن جلت أو لا ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلادكم كيف الحال في بلادكم قالوا مخصبون والحمد لله مخصبون يعني ينزل المطر والأرض جيدة ينبت النبات أرض خصبة أرض جيدة فقال النبي الحمد لله ثم أقاموا في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أياما ظلوا أياما وكانوا ضيوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وحين إرادتهم للانصراف، عندما أرادوا الانصراف أجاز النبي كل واحد منهم بخمس أواق من فضة أعطى كل واحد خمس أواق من فضة وفود بني سعد بن هذين من هؤلاء من هؤلاء الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام وفد بني سعد بن هزيم ابن هزيم من قضاعه قال النعمان قال النعمان منهم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي جئت إلى النبي في نفر من قومي وقد اوطى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد وأزاح العرب دخل النبي البلاد المختلفة وأزاح العرب يعني أزاحهم يعني أذهب المشركين والناس صنفان هذا كلام النعمان يقول وفي ذلك الوقت كان الناس ينقسمون إلى قسمين إما داخل في الإسلام راغب فيه وإما خائف خائف من السيف الناس قسمان قسم دخل في الإسلام وهو يحبه يرغب فيه وقسم ثاني خائف من السيف فنزلنا ناحية المدينة نزلنا إلى جهة المدينة ثم خرجنا نأم المسجد نزلنا إلى المدينة ثم خرجنا متوجهين إلى المسجد حتى انتهينا إلى بابه وصلنا إلى باب المسجد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد رأينا النبي يصلي على شخص مات من المسلمين يصلي الجنازه قال فقمنا خلفه ناحية يعني قمنا في الخلف ولم ندخل في الصلاة يعني وقفنا خلف الصفوف وانتظرنا فلم ندخل في الصلاة لم ندخل مع الناس في صلاتهم وقلنا حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه يعني بعدما يصلي نذهب عليه ونبايعه بالإسلام ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى من صلاته فنظر إلينا نظر النبي إلينا فدعا بنا تعالوا ممن أنتم فقلنا من بني سعد بن هذين فقال مسلمون أنتم فقلنا نعم فقال هل لا صليتم على أخيكم يعني لماذا لم تصلوا على أخيكم قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز حتى نبايعك ظننا أنه لا يجوز أن نصلي على أحد حتى نبايع أولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون يعني في أي مكان يسلم الشخص فهو مسلم لا يحتاج إلى أن يذهب إلى النبي وأن يبايعه إذا أسلم فالآن صار مسلما قال فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا بأيدينا يعني سلمنا عليه وكنا نبايع على السمع والطاعة وشهدنا أمامه صلى الله عليه وسلم ثم انصرفنا إلى رحالنا ذهبنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا وقد كنا تركنا خلفنا من أصغر شخص من أولادنا عليها فبعت النبي صلى الله عليه وسلم في طلبنا فأتي بنا إليه فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام أرسل النبي إلينا فرجعنا إليه ومعنا هذا الصغير فتقدم وبايعنا فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا هذا أصغرنا سنا وهو خادمنا هو الذي يساعدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم بارك الله عليه يعني إن سيد القوم هو خادمهم ودعا له بالبركه فقال النعمان فكان خيرنا وأقرأنا للقران لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا وأقرأنا للقرآن ثم أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا أجازهم وعطاهم النبي جوائزهم ثم ذهبوا، ومن ذلك أيضا وفد بني فزارة فزارة ايضا قبيلة من العرب وفد بنو فزارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا جميعا يعني جاء وفد منهم جماعة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقرون بالإسلام وهم مسنتون فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بلادهم مسنتون هذا يعني هذه السنة لم ينزل فيها المطر رأينا وفدا من قبل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم قالوا نحن مخصبون مخصبون يعني الحمد لله نزل المطر ونبت النبات وكل شيء بخير أما هؤلاء فأصابتهم سنة أصابتهم سنة يعني هذه السنة كانت شديدة لم ينزل المطر ولم ينبت النبات فقالوا أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا بلادنا مسنتة ومواشينا قد هلكت وأجدب جنابنا أجدب المجذب هو الذي لا ينبت شيئا أرض جذب يعني أرض فالضة ليس فيها شيء وجاعت عيالنا وأولادنا ونساؤنا وأطفالنا وشيوخنا خدامنا كلهم جائعون العيال هم من كانوا في مسؤوليتك يعني ابنك خادمك زوجك فإن أبوك وأمك إذا كانوا في مسؤوليتك كبار السن وهؤلاء يسمون عيالا جاء عيالنا فادع لنا ربك يغثنا، واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ما هذا الذي تقول اشفع لنا عند الله هذا مقبول يعني يا رسول الله اسأل الله لنا أن, أن يرزقنا اسأل الله لنا هذا مقبول فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرفع يديه ويقول اللهم ارزقهم هذا مقبول ولكنهم زادوا هم مسلمون جدد داي ليس عندهم علم كثير بالإسلام فقالوا اشفع لنا عند الله ثم زادوا كلمة سيئة قالوا وليشفع الله لنا عندك يعني يا رب اشفع لنا عند محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة الشفاعة يكون طلبا من الأقل إلى الأعلى هؤلاء قوم حالهم سيئة فقالوا يا رسول الله أنت أفضل منا حالا عند الله ولكن الله أعلى من الجميع فاشفع لنا عند الله هذا مقبول أما يقولون يا رب اشفع لنا عند محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب من هذه الكلمة قال سبحان الله ويلك هذا ما هذا الذي تقول أنا أشفع إلى ربي نعم هذا مقبول أنا أشفع عند الله هذا مقبول فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه يعني من هذا الذي يذهب الله يطلب الله منه الله لا يطلب الله يأمر بالفعل فهمنا فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا هو العلي العظيم واسع كرسي السماوات والأرض كرسي الله سبحانه الكرسي هو موضع قدمي الملك الكرسي هو موضع القدمين تفهمني فإذا كان كرسي الله أحاط بالسماوات والأرض واسع السماوات والأرض فكيف بعظم الله كيف بذاته إذا كان كرسيه بهذه الصورة فكيف ذات الله؟ فهي طائط من عظمته وجلاله كما يطط رحل فِيمَ طائط الأطيط هو صوت الجمل عندما يحمل حملا ثقيلا انظر إلى حالك إذا حملت شيئا ثقيلا فهمت تجد ما صوت فهمنا؟ فهذا قال إن السماوات والارض تأتوا لها صوت كما يئط الرحل كما أن الجمل يئط إذا حمل حملا ثقيلا هذا بالكلسي فقط فما بالك بما هو أعظم من ذلك ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم ودعا ودعا حتى أغاث الله بلاد هذا الوفد بالمطر الغزيل والرحمة التامة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم حتى أنزل الله المطر على بلادهم في وقتها ومنها وفد بني أسل وفيهم ضلال بن الازور وطليحة بن عبد الله طليحة هذا ادعى النبوة بعد ذلك طليحة ادعى النبوة ادعى انه نبي بعد ذلك سيأتينا خبره قال ومنهم ضرار هؤلاء بنو أسد فيهم ضرار بن الأزور وفيهم طليحة بن عبد الله الذي ادعى النبوة بعد ذلك فأسلموا وقالوا يا رسول الله أتيناك نتضرع الليل البهيمة في سنة شهباء يعني يا رسول الله جئناك في ليل أسود نحن نستطل في ليلة شديد، في سنة شهباء في سنة شديدة أيضا ليس الحال فيها جيدا ولم تبعث إلينا بعثا فهمنا هؤلاء قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بإسلامهم ولكنهم كانوا يتكلمون بأسلوب فيه شيء من الكبر شيء من الفضل شيء من المنة نحن جئنا من بلاد صعبة فإن والحال عندنا سيئة وقد جئنا إليك مسلمين نحن جئنا مسلمين ولم تبعث إلينا أحدا أنت لم تلسل يعني هذا إسلامنا من عندنا نحن تفضلنا بهذا هذا فضل من عندنا أسلمنا بدون أن تلسل أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب من, من أسلوب كلامهم من كبرهم أنزل الله سبحانه فيهم يمنون عليك أن أسلموا يعني كأن هذا الإسلام خير للنبي هذا إسلامكم خير لكم ليس خير لي ليس خير للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إسلامكم فيه خير لكم إذا أسلمتم جزاكم الله خيرا فهنا أنزل الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وسأل هذا الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون في الجاهلية من العيافة ومن الكهانة وضرب الحصباء بداوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يعملونه من أعمال السحر العيافة, العيافة هي زجر الطير ياتي لطير طير و يخوفه فيطير الطير فإذا طال يمينا قالوا فعل كذا إذا طال شمالا قالوا فعل كذا لهم علم بهذا فكان كانوا يفعلون هذا في الجاهلية ويسمى عيافة والكهانة هو أنهم ينظرون في اليد ينظرون في تعرفوا الآن في القهوة نعم ويقول سيكون كذا هذا يسمى كهانة ينظر في النجوم فهمت وكانوا أيضا ينظرون في الرمل يأتون بالرمل ومعهم بعض الحصى يرمونه عليه ويقولون يوجد كذا ويوجد كذا يتكلمون به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك أخبرهم النبي أن هذا من السحر وأنه لا يجوز نهاهم عن ذلك ثم سألوه عن ضرب الرمل أنهم يضعون الرمل على الأرض ويضعون فيه خطوطا فقال لهم هذا علم علمه نبيه علمه نبي يعني من قبل فمن صادف مثل علمه فذاك وإلا فلا يعني يا رسول الله ما حكم ضجب الرمل قال لهم النبي بالمعنى لا يجوز بمعنى الكلام لا يجوز فهمنا حرام كيف قال لهم النبي هذا علم علمه الله لنبي من الأنبياء السابقين منذ زمان طويل فمن كان عنده علم مثل علم هذا النبي فلا بأس. طيب ومن عنده علم مثل علم النبي القديم؟ من يعلم هذا العلم؟ قال فمن وافق فمن صادف مثل علمه؟ فذاك يعني فهذا مقبول. وإلا فلا. وأكثرهم لا يصادف. فالمعنى لا تفعلوا هذا. ثم أقام هذا الوفد أيامًا يتعلمون الفرائض. وبعد ذلك ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا بعد أن أجيزوا بعد أن أخذ كل واحد منهم جائزة. ومن ذلك وفد بني عزرة ووفد بني بلي ووفد بني مرة ووفد خولان وهي قبائل كلها باليمن وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوال لمن جاوروا وأن لا يظلموا أحدا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي ذلك أيضا وفد بنو محارب وكانوا من الذين ردوا الرد القبيح قديما عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عقاب في السوق وذهب إلى وفد بني محاجب وقال لهم أنا رسول الله وأمري كذا وكذا فردوه ردا غليظا قالوا إذا كان قومك لم يؤمنوا بك تريدنا من نؤمن اذهب بعيدا وردوا ردا غليظا فسبحان الله أسلم هؤلاء القوم وجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فما أعظم منة الله ما أعظم فضل الله الذي أتى بهؤلاء وكانوا من قبل ألد الأعداء كانوا أعداء شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الله بهم مسلمين منقادين ومن الوفود أيضا وفد غسان وفد بني عبس وفد النخع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذه الوفود بما جبله الله تعالى عليه من البشنشة وكرم الأخضر كان النبي يوافق يقابل هذه الوفود بما جبله بما فطره الله بطبيعته بفطرته التي فطره الله تعالى عليها من حسن الفرق وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجيزهم يعطيهم جائزة بما يرضيهم يعني بما يجعلهم يرضون ويعلمهم الإيمان والشرائع ليعلموا من وراءهم يعلمهم الدين لكي يعلموا من جاء من بعدهم وكانت هذه الوفود التي جاءت للنبي النبي كانت أعظم اتصال للمسلمين بغيرهم لأن النبي ما كان ما كان يسهل عليه أن يذهب إلى كل هذه البلاد به في مكانه ويأتيه القوم يعلمهم الإسلام ويذهبون فيخرجون قومهم فكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإضغار الدين بين الأعراب في البوادي أعظم اتصال بين الناس خاصة في الصحراء وفي هذه السنة في السنة العاشرة من الهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 18 شهرا وقيل 16 شهرا وقيل غير ذلك يعني كان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا عاماً ونصف العام تقريباً يزيد قليلاً أو ينقص وضربه ديك من الدجاج ضربه في جانب عينه بجانب عيني كما جاء في الرواية فمات من أصل الضربة هو من أي زوجة من ماليا الكبطية لم تكن زوجة كانت من ال... كانت سرية وهو الوحيد الذي ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من من غير خديجة. في هذه السنة توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح هذه أحداث السنة العاشرة من الهجرة نقف بيد الله تعالى عندها ونتكلم عن أحداث السنة الحادية عشرة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.